وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجْبُ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا مَّالْفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَاءِ لَوْلَا فِي أَعْنَاقِهِمْ وأولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون